119. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم 110. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل نُّدِّلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ أَدْبِئُكُمْ إِذَا مُزْقُتُمْ كُلَّ مُزْقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ